وبدى لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما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 والذين ظلموا من هؤلاء يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبصر فرزق لمن يشاء ويقدر إن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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا بكم من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وَأَلْتُمْ لَا تَشْعُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْسَّائِرِينَ